بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير منون من وإنك لعلى خلق عظيم فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَنَّكُمْ الْمَفْتُونُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدَّلُّوا لَوْ تُدْهِنُونَ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيلٍ هم مازل مشائين بنميم من لا علل خير معذب أثيم عتال بعد ذال تذليم أن كان ذا مال وبنين إذا تتل عليه آياتنا قال أساطير الأولين سَنَسِمُهُ عَلَى الْقُرْطُومِ إِنَّا بَلَوْنَا كَمَا بَلَوْنَا ذَاءَ أَصْحَابِ الْجَنَّةِ إِذْ أَقُلْ سَمُولَ يَصْرِمُ مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْلُونَ فَطَاطَعَ لَهَا طَرَائِفُ مِرْضَكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرطكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرب قادرين فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَبِالضَّلَالِ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلاَ تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ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 إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بَالِغَةٌ إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أي بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساقو ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم رلا وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني وَمَن يُكْذِبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَلَسْتَدِرِي دُونٌ مِنْ حِينٍ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ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 إذ نادى وهو مكذوم لولا ما أن تداركه نعمة من ربه لنبل بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لم لا سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين